الفاتنه اللي هي عوده رفات القديس مار مرقس على يد المتنيح البابا كيرلس السادس هؤلاء الشهداء مار ماركوس الرسول الانجيلي والقديس مرمينا من العار من تعزيب والألم والديء والشدة ما في مرق صورة صورة بطوف رجل الحصان وسحروف شوارع اسكندريه يعني تعذيب وألم شديد جدا كان الصبر الصبر والسبات والشكر هي سنة هؤلاء الشهداء في احتمالهم الضيق او السيد سيد المسيح يقول الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص ومن الجميل ان السماد الكنيسه عملت نهضه اول نهضه من نوعها للقبض الى ايوب الصديق البار أبو نايب في الكنيسه قال مش معقوله باسمي ايوب نايب مع معلش نهض له من الى ايوب الصديق فطبعا جت في عندها الحياه يعني ان احنا ما احوج ان احنا في هذه الايام ان احنا كلنا صبر وثبات ايوب الصديق معلمنا القديس بولس الرسول بيخاطبنا بيقول فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة والكنيسة كنيستنا القتليه الارثوذكسيه في منهجها وعقيدتها وروحانيتها بتعلمنا الشكر في وقت الضيقه ووقت التجربة السيد المسيح يا كان صريحا وواضحا واعلموا في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم ان كان يكون فيه ضيق لكم في العالم لكن ثقوا انا قد غلبت العالم وما دمت رب, رب ما دام رب المجد قد غلب العالم وانتصر عليه فانا بالمسيح الساكن جوايا بإله واقف جنبي أغلب العالم وانتصر على الضيقه وانتصر على التجربه ولما ربنا معايا بس المهم الذي يتذكر باستمرار ان الله واقف بجانبه في ناس كتيره بتنسى ربنا وسط الضيقه وتفقد صبرها وتفقد ثباتها واهتز ايمانها لكن هؤلاء القديسين هؤلاء الشهداء والشهيدات يعني منقدرش نقول ان الشهداء فقط كان لهم هذا الصبر والثبات لا كان دا كان في شهيدات في الكنيسه كان لهم صبر قوي وثبات عجيب في الشده وفي الألم وفي الديره القديسه دميانه تعذبت قاسية قاسيه مريعه والقديسه وأولادها واولادها والقديسه الانوذلاج كثير من القديسات بل ان هؤلاء الشهيدات ايضا وكان في قديسات ايضا منهم قالوا لا مش معقول سكن سكن البريه ان او الجبل قاصرا على الرجال والشباب فقط بل وجدنا ان بعض من القديسات سكن الجبال والصحاري ايضا وقطعوا شوطا كبيرا جدا في الفضيله والعفه والقداس والطهر في ستنا كبتية زي ما قلت احباها بتعلمنا الشكر باستمرار عشان خاطر كده وضعت لنا صلاة الشكر في اول كل صلاة في بداية كل صلاة فبنشكر صانع الخيرات خيرات وبعدين بتعلمنا دايما ان احنا نقول ربنا نشكرك على كل حال ومن اي كل حال وفي كل حال سواء كان في صلاة الاكاميم او كل فرحانين فيها بولاده او تأسيس بيت نسيح جديد او كليسة نسيحية جديدة او حتى في انتقال احد احبانا او في القداس الالهي او في رفع البخور او في تكريس المنازل في كل مكان في كل صلاة من صلوات الاجبية ايضا السبعة أو, او التلاتة اللي يصل لي عن عشر صلوات كلهم لازم بنتدي فيهم صلاة الشكر وزي ما قلت قل في صلاة الشكر بنقول نشكرك على كل حال من اجل كل حال وفي كل حال هنا اذكركم بالعشر اللي شفاه السيد المسيح اللي كان برس من الذي منهم رجع على السيد المسيح وشكر هو السامري الغريب الجنس حتى ان السيد المسيح تساءل بألم وقال لما يوجد في هذا الغريب الجيز يجي يشكر واحد يصف شكر من العشر فكل واحد يسأل نفسه حين يحلق لك من ربنا يعني من على المسبح اوراق كتيرة جدا وطلبات دا حاجة جميلة ان احنا لربنا في طلباتنا واحتياجاتنا كان احيان هو ديوره البخور في وقت القداس ناس كتيرة من الشعب يابون اصكر فلان يابون اصلي من اجل فلان في عملية في تجربة في مشروع في كذا في كذا لكن هل بنفكر ربنا بس وقت الاحتياج وننساه وقت الشكر ولا فيه البعض منا بيرجع يشكر ربنا وكم عدد الذين يشكرون الله لو ربنا اضالك طلب انت تعزوه او ربنا استجاب ليك فهل بتشكر ربنا فعلا وبترجع تشكره وتقول اشكرك يا رب انك استجبت لي <تصفيق> عكس كده عكس الشكر التذمر التذمر انه بسببه كلنا عارفين القصة اللي في العهد القديم ازاي ان بني اسرائيل لما كانوا في بريه سيناء وتذمروا على الله كيف ان ربنا ارسل عليهم الحيات فصرخ كثيرون منهم من الالم وتضرع من اجلهم يوسف النبي فصنع الحيه النحاسيه كانت سبب نجات لهم من الموت نشوف هنا التذمر ازاي ان بيجيب الانسان تجارب بيجيب الانسان الم بيجيب الانسان امراض وحاجات مش كويس ايه <تصفيق> الصديق اذا انا الكتاب المقدس اول ما جاتلي اول تجربة قال الرب اعطى رب واخذ لكل اسم الرب مباركا يعني بس نكملهاش واحنا خلين بالتجربة تجربه وبعدها عبدها الثالثة وهكذا الكوارث توالت وراء بعضها ولم يهتز هذا الصديق في التجربة بل سبت سباتا قويا وصارت اواخره احسن من اوائله وبركه, وبركه الله في اواخر حياته وعطاه اكثر من مكان وغنى اكثر من مكان عليه عشان خاطر كدا احنا لما بنعمل في التنجيب شاشف نصب بنقول شيري انه ماريا اتجروا ان باسمي السلام لمريم سباة اييب انبار قديس مكاروس الاسكندران احد قديسين كنيسة مروا جالوا انسان فقير قلوا اسمح لي اسكن بجوارك قالوا تفضل حفر مكان كده في الجبن وسكن فيه وبعدين في ليلة من ليالي الشتاء الباردة قديس مكاريوس افتكروا لهذا الرجل الفئير بنامه كاي شيء بعدم فاخد زي غطاء راح يدهول عشان يغطي نفسه من البرد او يسطر نفسه من البرد فلما اقترب القديس مكاريوس مما كان هذا الرجل الفقير. سنوا بيشكر ربنا و ربنا بنشكرك يا رب ده انا عايش في حرية هنا ومحدش مضيق علي دا في ملوك دلوقتي رؤساء اعدائه المسكين و في السجون وفي ضيقه ومش عارفين يتحركوا و انا هنا عايش ملك محدش بيقدر يضغط علي او يضيق علي عايش بحريتي اشكرك يا رب لاني في ناس كتير دلوقتي في السجون اتقطعت ايديهم للتعذيب وانا ايديه قاعدة سليمة اشكرك يا رب لاني انا رجلية سليمة في ناس قاعدة في السجون دلوقتي رجليهم مربوطة في المقترة مربوطين بالسلاسل اشكرك يا رب قاعد سبح بفرح وتهنين فتعجب القديس مكالس الاسكندراني من ثبات هذا الرجل بقوة ايمانه هو ده يا احبائي فعلا الشكر والسبات في المحن في التجارب معلمة قديس بانصر الرسول وهو في السجن كان السجلين يسمعوه هو يسبح ويرتل ويمجد الله وبعدين لما انفتحت ابواب السجن وقعت السلاسل كلها السجال افتكر ان المسجلون هربوا فمسك السيف عشان يقتل نفسه به فنادع له بولس الرسول ان لا تفعل بنفسك شيئا رضيئا لاننا جميعونها هنا فتعجب السجان من سبات هذا الكديس اي مسجون يلاقي السجن مفتوح منها ربش لا في حاجه غريبة فكانت النتيجة جه مركع عند القديس بولس الرسول ان ماذا افعل كي اخلص شعر في قوة عجيبة شعر ان هذا الرجل في سبات وفي قوة وفي ايمان خلي عندك ايمان بربنا تجيلك تجربه امنه عند ربنا صنع عند ربنا ارمي النبي ماذا الذي يقول فيكون والرب لم يامر احنا نقول ان الله هو ضابط الكل في الابت بنت كراتور ضابط الكل ضابط الكل يعني يا احبائي يعني ما شيء يجري تحت السماء الا باذن ربنا لا يمكن ان يحدث شيء تحت سقف هذه السماء او على وجه هذه الارض الا بسماح وازن من ربنا فسق ان كنت في يد الله ما يحدث ضيق او الم او تجربة ان كان بسماح من الله فسق ان كنت في يد الله هو الذي يمسك بياميك ويقودك يتكتاز هذه التجربة وتعب هذه التجربة وتناول الاكلين في اللي حتاخد وراء هذه الضيقة وهذه التجربة فاشكر ربنا قل اشكرك يا رب ان اجبت له هذه التجربة والشكر الشكر وقت التجربة يديك قوة ويديك معاونة ويديك انقاذ ويديك سفات قصة في تاريخ الكريسة كذا اريتها مرة كان بعض الناس الوصولين يقود انسان المسيحي امن حديثا بالمسيحيه وحكم عليه المال لانه لما دخل الاوثان بالموت حرقا احرقوه بالنار فطبعا انسان يحكم عليه ويقودوه في وسط الشوارع لغايه بر المدينه عشان يحرقوه بالنار حتى جمهاره طبعا والناس العاملين وكل واحد يلاقي فرصه يضرب واحد يستهزئ به واحد يسخر منه، ففي انسان واحد تاني شاب غني مبسوط هو مشهد طريق شاف الجمهاره دي موجوده فاقترب يشوف ايه الحكايه يعني ايه سوى الناس متجمعين ليه وصال ايه لنا قصه فقالوا ده كان كذا كذا كذا وبقى كذا فهذا الشاب الغني المبسوط الواسل الى بلسى عالشاب المسيحى الي امن حديثنا بانو انت هتكسب ايه ان انت هتنوت محروق ده وقت ما هتخسر الكل تعالى وارجع تانى وبخر الاوسال وانت تبقى غني ومبسوط الملك اديك عطه ايا هدايا وتعيش في وسر هذا الشاب المسيحي قلو انا لا انكر الهي الذي فداني انا وين مش ده بتقول على الصليب الطعن اي اله هذا اني هو ده الهي من محبته فداني على الصليب وبزل دمه من اجليه وبعد شوه كده هذا الشاب المسيحي هو مع هذا الشاب رفع وجهه الى السماء عليه مسح من وقالي دلوقتي انا شعرت من السماء بتقولي ان كنت كمان حتبقى مسيحى قالي انا اقفر بابلوني والالهة العظيمة والله اليوبيتر مش عارفين وفلان وفلان وفلان, وفلان انا اقفر بهذه الالهة القوية والهة الحرب والهة الجمال مش عارفين وخدوه بيقودوه <تصفيق> الى الموت حرقا فتابع هذا الشاب الوسني. عارس شوف نهات القصة يتبعوا الطريق دي المهم في شوارع المدينة ولا يكف هؤلاء الجند او الشباب اللي يتجمعوا عليه عن ضرب هذا الشاب المسيحي وهو يشكر ويسبح الله ويشكر بكل عمق بكل فرحة في هذه الليقة لغايه ما اخدوه وجود المدينة وعملوا كمية من الخشب كده وحطوا عليه هذا الشاب المسيحي وربطوه عشان يحرقوه دعوا النار وهذا الشاب الوسعي ينظر الى هذا الشاب المسيحي في وسط النار وهو يسبح ويشكر الله ووجهه كان يشرق بالنور. فالشاب الوسعي دي رجع الى بيته وفي حاجة حصلت يعني في افكاره حاجة غريبة تغيرت مفاهيمه اين ينقد هذا الشاب المسيحي قوة اين يداله السبات هو يشكر في وسط هذه الضيق وهذه التجربة لابد ان اله قوي اله واقف جنبه اله بيثبته فكانت النتيجة ان هذا الشاب الوثن يظل يدرس العقيدة المسيحية لغاية ما اكتشف ان هي العقيدة السليمة الصحيحة القوية فامن بالمسيح احبائي سابقنا القدسين سيبتين في التجربة وقفوا امام جبل المؤطم وكلهم معصقين وكلهم ايمان بان الههم لم يتخلى عنهم بان الله الذي اقتنى هذه الكنيسة بدمه الكريم وفدى هذه الكنيسة بدمه الطاهر السمين لم يتخلى عن هذه الكنيسة لانها غالية وثمينه ومكرمه وعزيزه ومحبوبه عنده والكنيسه ليست هذه المباني التي نحن جالسين فيها بل الكنيسه هي انا وانت وانت هي بالكنيسه هي بالكنيسه التي احبها الله هي الكنيسه دي اللي اقتناها ربنا بدمه الكريم لو تاملنا في قصه ثانيه السيد المسيح لا في الهيكل ولا عند بركه بيت حسده المريض اللي له كام سنه 38 سنة سنه عند هذه البركه ولن تريد ان تبرا قال يا سيد ليس من انسان لانه لما اجي انزل الا واحد بان ينزل المكان فانه كن احمل سريرك وامشي ثلاثين سنة وهو يصبر على المعاناة ولم يتخلى عن صبره وشكره على هذه التجربة لغاية ما ربنا استجاب له وعطاه الشفاء وبعد كده وجده وسوء في الهيكل طب هو خلاص شان سرير ومشي وزهد الى بيته رجع الهيكل يامنية رجع يشكر ربنا رجع يشكر ربنا المجد يسبحه على عطيته الجزيلة وعلى منحه التي عطى له تستجيب لنا. ونظروا احد القدسين او قيم الاحد القدسين ليست عطيه بلا زيادة الا التي بلا شكر. فالشكر هو الذي يعطيك الثبات هو الذي يثبت ايمانك وقت التجربة. اشكر الله وكل تيجي تجربة او ديئة عليك. ارفع يديك وقل له يا رب اشكرك على كل حال من اجل كل حال وفي كل حال. وتذكر ان الثبات فالله هو الذي عطيه كما زي ما قالوا ثبتوا في وانا ايضا فيكم وام التلاميذ القديسين اظهر كده قال لهم انتم الذين ثبتتم معي في تجاربي انتم الذين ثبتتم معي في تجاربي يعني مش حسيتكم ابدا السيد بولس التلاميذ انتم الذين ثبتتم معي في تجاربي ايضا لو نحن ثبتنا في التجربه انه عرف اسمي قصة حصلت مع واحد من خدام مرة <تصفيق> كان بيدرس في الإكلياركية وبيجي في وصل الصيف ووزعت طلبة الطائرة الإكلياركية على القرى المفرش خدمة فكان بيدعتهم كل خادمين مع بعض وفي احدى المرات خادم اعتذر لزميله وقال له مش حقد راجع عن ظروفه فهم عنده خدمته في احدى قرى الجيزة المتطرفة البعيدة في وسط المزارع والحقول مكشف لها المواصلات غير ماشية على الاقدام فالخدمة عشان متعطلش راح حوض الخدمة وعمل الانجتماع وافتقد الناس وكل حاجة واتمن خدمته واجه سلم على الاهل القرية وهم ودعوه لغايه حدود القريه بتاعتهم لغايه المزارع وسنويا بقى واجتاز في وسط الحقول لغايه ما يوصل لبلدهم وبينما هو يصير في وسط الحقول المزارع يسبح ويشكر الله ويرمم فجاه بما يدعوا عليه ويقولي مين هناك بصوت عالي كده واقف عندك فاوقف مكانه قال له اطلع اللي معك مع من اللصوص استطلطوا في وسط المزارع معنا فلان, فلان. قالوا معك ايه قالوا ما فيش حاجة معي في الشنطة كتب اجبية وترانيم وصلوات. <تصفيق> أنا في جيبك فيه قال له معي تانيني ارش ويطال معك قال له الساعة قال طب هات اللي معك قال له 75 5 سبيل اروح في عشان أخذ أي لما اوصل للموقف قالوا موفقين بس ايه العالجيكتة كمان تلابس ودهن الحاجة بتاقو ومشي هي وماشي ويسبح وديرتك كده وبعدين رفع فكرة كده لربنا بقول يا رب ابيلك ماكسي تربين عريان وقالوا لهم شكر، وبعدها ديروا ديروا لربنا بيحب يعني وبعد مسافة كده فوقي بصوتان بقول ان اوقف عندك قالوا عايزين خمسه اسئله معايا قال له احنا عايزين نرجع اللي معانا خد حاجتك مش عايزين قالوا لا مش هاخد حاجه لغايه ما اقعد معكم الاول اعرف القصه ايه بالظبط وكانت البدايه لهذا الخادم ان يقعد مع هؤلاء النصوص اسبوعيا في الاجتماع يعبرهم بكلمه ربنا لماغايد مقادم الى طريق الخلاص ايه اللي عمله ربنا ده هذا شغل ربنا ربنا حرك ليه مزيزان هو دعمه ربنا خير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله والله لا يتركك ولا يهملك اشكر ربنا حتى لو انت في وسط الضيقة ثلاث فتاة القديسين يقولون كانوا في وسط آتين النار انها ترمز للتجربة ترمز للضيقة ترمز للألم ترمز للمعاناة كانوا يسبحون ورتمون وولمون الله وعملونا الهوس الثالث الموجود في التسبحة الهوس الجميل اللي بقى الحال الجميلة جدا اللي في في مضيئة السنوية اللي اسمه الهوس الطالد بتاع 3 فتية القديسين اللي هم كانوا يسبحوا فئاتهم النار مست النار وهم يسبحون ويرتلون ويرتلون ويرتلون ويرتلون لله ودنيان النبي لما انقوا في جذب الاسود مقيد اليدين كان ايضا يسبح ويرتل لله بغاية نجيل ملك ناد عليه ان الله ارسل ملاكه وسد افواه الاسود أشكر ربنا على كل حال نجل كل حال وفي كل حال في الديء وفي اليسر في الحزن وفي السعادة في الألم وفي الراحة في كل أي اشكر ربنا على كل حال نجل كل حال وفي كل حال ربنا يعطينا نحن نكون دايما شكورين لله أولونا دائما تسبح وترتل وترنم لله بتهليل وفرح وشكر وللهنا كل مجد وكراما من الآن وإلى الأبد أمين نشكر أبونا المبارك ابونا شربين على تعب محبته كل العذابات بتاعت النهضه موجوده على سي دي والحجز مكتبه البيع والحقيقه احنا هنحاول نطلع العذابات دي كلها في كتاب عشان خاصه بالكتاب المقدس بس صلوا ان العمل ده يكمل بسرعه هنطلع كل لان القرايه اسهل من الاستماع ده انا رأي كده الواحد لما يقعد يقرأ يعني يقدر يخلص في اي وقت فان شاء الله همطلعها في كتاب و دي موجود في المكتب اللي عاوز ربنا يعيد عليكم اللهم بخير كل سنة وحضرتكم طيبين ادى رديس بكرة ما قلت؟ لا قلت ها؟ لا على الله لسه هنقول مديحة مريمين اغا؟ مديحة مريمين افتح فيب بالافراح وارد البيت تسبيح السلام لمرمينا شهيد يسوع الماسية اصل من بيت امر هذا الحضر النافس امه تدعى اخمية وابه اودو كسيس امه اخمية كانت من الاهرات فارفات من الناقية اجابت لها طلبها والت لها امين فرزقت ولد هو مرمينا الامين طاهرة طاهرة طاهرة يا راكب اللي سرولون المتحيات حي بالليل موصوب بالشجاعه مداوم الصبر والصلاه ملتحف بالوداعه دعيا سلمو اختر لعباده كل اوث الفطار في اجار اهل عت هي تركت الارض فيها وطلبت ما محبة في بريها سباك يا مختر يا ابني قد فيك يا منقر أولاد اللعين ابليك لك يا بطل يا رئيس كل الشجعان السلام لك يا بطل يا كل الأحزان السلام لك أيها البطل الشجاع ذكرى ملاء الأخطر والبلاد وكل رقا سلام لي مرمينا صانع كل عجاية السلام لي مرمينا مانع كل مصايا أشهر بالعجاية دون ساهر الشجعانة قانت تشفع لي يوم نصد الميزان عجايبك كثيره جدا ايها البطل المحروس لا يحصى لها عددا يا شهيد الرب القدوس صلاه عجايبك ظل مع كل من قصدك ايضا وراعي لا مقرف لا بعجايبك السلام للعجايب ماري من الامين السلام للبطل القوي الشفيع في يا امينيم لولت ثلاثه كريم من الرب الكبير بفرح وتدليل ايها البطل المعروف واحد للشهاده وواحد للباسوليه اما الثالث فلأجل انفرادك في البريه طباخ ثم طباخ ايها الحبر الماموس الملائكه تلاتي فيه فيه فيه فيه تفسير اسمك في فؤاد كل المؤمنين الكل يقولون الى مرمين اعنا اجمع في كواكب الفردوس خادم من رب يسو دي ايدير البرامس لو الله احقاروا عنا نؤل ان I'm talking to you, جيل بنيوت أبا كيرلو رشح للأسخوفية فغضر لكليركية مفضل عن البرية بنيوت أبا كيرلو أغضل حياة الخلوة سالك فرقا طرباء الله لا أشفق عليه الآبا صلى سندته عينيه السماء بنيوت افا كيرلس خرج الرهبان السبعه توهج نفس الخزنه للذين كنتم القوات بنيوت افا كيرلس ولما جاء الحين رجع الرهبان فرحين الى درهم مسرعين بنيوت افا كيرلس الله في الطاحونه ذاكر وعشيه قال الله عنا باليق وذكر اللو أرشده عمن القام بعمل جهل فيدر أمب. يا صموئيل بنيوت افا كيرلس اختارته عنايه الله ليكن راعي الهوى كان يبكي بمراره بنيوت افا كيرلس عظيم في جهاده حكيم في ارشاده اختاره الرب اله بنيوت افا كيرلس تبع قول الرسول وباقي كسوه السلبات البنيوت اذا كيرلو اشفق على القاتع لم يتركه يا ديار ارافقه بقلب وديه بنيوت اذا كيرلو لم يصوب ويد المذيح لارشاد المنافقين الرجل الان البنيوت اذا كيرلو مطدع بالحقيقة محب الخاليقة صديق الملايكه بن أذكر بكر وسط الاسحر في القوه والامراض رب ليسبح ربك ود بنيوت افا كيرلس الله اشتم صلواته وفخره مع اصوامه ابلها قدامه بنيوت افا كيرلس السلام لرجل الصلاه السلام لمحب الاله وقابل القوس بنيوت افا كيرلس ثم طباك ايها الحفر المنوس الملايكه ترد لك اكسيوس اكسيوس اكسيوس تذكير اسمك يا اخوات كل المؤمنين الكل يقول يا اله البابا كروس اعش اعش اعش Every your name ليغفر لنا قطيانا المرضى وولدي في كل في فليباركنا الله ونبارك اسمه القدوس في كل حين تذبحته دائما في افواهنا جمعنا جمعنا بشيرنا كريا لأيصان كريا لأيصان كريا لأيصان يا رب اسمعنا يا أمين الليلو يذك سابت ريكي يوكي عاقي ونهما تيكي نكاييكي اسكو سيوانا سوني وننا عوشي بولنجو يموجيه ونشويسي سوز بيك ريسو سمون موه مفيا رو ماري بكناين انت كيريني وان سوف تم بيك لا سديمون ونهان كريه ليسو كريه ليسو كريه فلوكيسون أمين سموه رو اسموه رو اسليمي فاني اقوني ام بيه رو بي أمين بقور انت تيهرين ونهان انت كريم يا تال نوبنا نولجي سوك تاتي جونين بجنبه مايشا يا رب جعلنا مستحقين نقول بالشكر يا الله الذي في السماوات وتقدس اسمك وياتي ملكوتك وتقوم مشيئتك كما في السماء كذلك على فضلنا اعطينا اليوم واخفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن والدى المزنونين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن يجينا من الشبير بالمسيح يا سوا ربنا لأن علاة الملك والقوة المدل للأبد محبة الله والأبونا مكدل وحيد ربنا ولهنا مخلصنا سوا المسيح وشركة موهد عطوة رحق قدس تكون مع جميعكم فانضوا بسلام سلام الرب وكون مع جميعكم وا سبعة ولا سبعة ونص ولا ثمانية ولا سبعة, سبعة وهيخلص كم بعشر صاروا صاشر أوه ما